وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أسواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأخواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَنِسَعَ لَكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْتَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَنَّ النَّبِيَّ أَوَلَّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَفْوَسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمْمَهَتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب كَانَ ذَلِكَ إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غنيضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما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 وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُنُوبُ حَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ يَبْتُنِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُنْجِرُوا زَنجَلاً شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالَّذِينَ فِي قُنُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْحَقُّ وَإِذْ طَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هنم إلينا ولا يأتون البحس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يوشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سرقوكم بأنسنة حداد أشحة على الخير ولئك لم يؤمنوا فأحب الله أعم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودون أنهم بادون في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 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِذْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لَهَا رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا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 وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ أَتَقْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا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 لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمدعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات, خالات وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي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 تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَانِكَ عِنْدَنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُنُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدٍ وَلَا أَنْ تَبَدَّنَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَاجِ ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخنوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا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 ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جنابا عليهم في آبائهم ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء ولا, إخوانهن ولا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 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين, ونساء المؤمنين يدنيون أدنى أي يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة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 سادتنا وكبرا لنا وكبرا لنا فأضلون السبيل رَبَّنَا آتِيهم ضعفين من العذاب وَالعَنْهُمْ لَعَنَةٌ كَبِيرَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 gonna